بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بأسا شديدا من ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا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 وربطنا على قلوبهم إلقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ندع ومن دونه إلها لن ندع ومن دونه إلها هل قد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا وإذا تزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأقووا إلى الكهف شغلة ربكم من رحمته فأقووا إلى الكهف شغلة ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمكم مرفقا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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد وكلبهم بسيط ذراعيه بالوصيد لا يطلعت عليهم وليس منهم فرار ولا من أت منهم رعب وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبست قالوا لبستنا يوما أو بعض قالوا ربكم آلموا بما نبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعتلنا عليهم لعدم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنية غلبهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذ عليهم مسجدا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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن ربي لربي لأقربا هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ان اكثر منك ما لا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما أَظُنُّ الساعة قائمة وَلَا يُغَادِرُ الْأَرْضَ دَابَّةٌ وَلَا يَقْضِي ضَرًّا فِي الْأَرْضِ مَنْ لَّبَّيَكَ وَلَا يَحْمِلُ مِنْ أَثْقَالِهِ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ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 وذرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلف به نبات الارض فاصبح هشيما فاصبح هشيما تذرم الرياح وكان الله على كل شيء مقتبرا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 اَتَّخَذَ الشَّيْطَانُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلَّ لَعَبْدًا وَإِذَا يُنَادُونَ شُرَكَاءَ يَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ مَا عَمِلُوا أَنَّهُمْ مُوقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مَصْرِفًا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 وما نُبَشِّلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاقِلِ لِيُدْحِفُ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنذِرُهُ زُوَاعًا وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَن دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إما جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقضوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل له العذاب بل لهم موعد لن وتلكن قرأ أهلكما هم لم ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذا قالوا سال فتأهلا أبرح حتى أبلغ مد مع البحرين أو أرض يحوقها فلما بلغ مد مع بينهما نسي أحدهما فتأخذ سبيله في البحر ربى فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ اللَّفْتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ نَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَأَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبَأً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 فَأَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَهُ لَا مَنْ فَقَتَ لَهُ قَالَ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ الْلَّقَدْ جَاءَتْ شَيْئًا نُكْرَى قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعَ مَا يَصْبَعَ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ شَيْئًا بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِي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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يضهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان بغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحت بوتا ذلهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجاك انزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل فأسلوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا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 فَاحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَسْتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْ نِيَاقَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورصائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزوا